بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولن ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا تُن الدُنيا وما نحن بمابعوثين ولترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق يَقُولُ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ خاسرا الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاء وَمَا السَّاعَةُ بَرَتَتْ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى أَوْدِيَتِهِمْ أَلَسْتَ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 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَحْزَنُونَ كَمَا يَحْزَنُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في أَن ذِي أُسْلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى أَلَّا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ